113. ثم إنكم أيها الضالون المكربون 114. لآكلون من شجر من زقوم 115. فمارئون منها البطون 116. فشاربون عليه من الحميم 111. فشاربون شرب الهيم 112. هذا نزلهم يوم الدين 113. نحن خلقناكم فلولا تصدقون 114. أفرأيتم ما تمنون 115. تخلقونه أم نحن الخالقون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 فَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِن نَّلْمُ رَمُدٌ بَل نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 نارٌ التي ترون ا انتم ان شئتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوي فسبح باسم ربك العظيم فلن وَاَقْعَدَ النُّجُومَ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عِيبًا